الحمد لله رب العالمين الرحمن war <laughs> Uh -huh. يجعل على المنار يهدي من الكتاب ولما أصابتكم مصيبة قد صبتم مثليها قلتموا أنها قل هو من عالمين ra uh -huh. غَوَيْنَ لِلَّهِ أَمْوَاتًا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ألا خوفوا عليهم ولا هم يحزنون يستمشرون بنعمة من الله لله ما وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله في يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المسلمين one لهو لن بها او حق رسل من قبلي بالمينات وبالذي قلتم فلم قتلتموه إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذبا نعم بالدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم سيكون ولا تسمع من الذين يقرؤون كتابا يطمر طول ومن الذين اشركوا و الَّذِينَ لَا يَنكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وزيته وما للظالمين من نصر ربنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع نرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف فاستجاع لهم ربهم والدين قتلوا وقتلوا لهم كفرا عن من عند سيئه ولا ادخلا من جنته تجري من تحتها الها Okay. <laughs>